الدولار اليوم بثمانين قرشا لك ثمانون جنيها الموظف يعد الدولارات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثن عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، ثلاثون، يوسف يأخذ النقود، ويشكر الموظف، ثم يعد الجنيهات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 يعد الجنيهات أحد عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون يأخذ قال يد قرأ كراسة عربي من ضض قرشاً